فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه, وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل م س م ى و م و ع ه النابلسي للعلوم ن من ك م الاسلاميه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 وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير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 ومن الناس من يعبد الله على حرف ف إ ن ص ا ب ه خير ا ط م أ ن به و إ ن ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين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 والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر م إ ن الله يفعل ما يشاء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 إلى الى ط ي ب من القول ل وهدوا إ صراط ا ل ح م ي د إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس, للناس سواء العاكف فيه والباد ومن ا ا ل ب د و يرد فيه ب إ ل ح ا د بظلم نذقه من عذاب ن ل ي م و إ ذ ب و أ ن ا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت أ لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي ل ل ط ا ر و ا ا ل ق ئ م ي ن و ا ا ل ل ر ك ع س ج و د وأذن في ا ل ن ا س ب ا ل ح ج ي ا ا ت و ك ر ج ل و ع ل كل ض ا م ر ي ا ت ي ن ل ا س ل ا م ي عميق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 فاجتنبوا الرجس من لوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما قر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح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 فله ل أ س موسوعه النابلسي م خ ب ت ي ن إذا ذكر ا للعلوم ه و ت ق ل ب ه و الاسلاميه ص ب ر ي ن ى م أ ص ا ب ه و ا ل م م ا ا ل ل ص والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها طير فاذكروا اسم الله عليها صواب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 أ و ا ذ ا ن يسمعون بها ف إ ن ه ا لا تعمى ا ل ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ه م مغفرة ورزق ر ك ي م و ا ل ذ ي ن س ع و ا في ء ن ا لكم ج ز ي ن أ و ل ي ن أصحاب ح ا ل ج ي م و م ا أ ر س ل ن ا من ق ب ل س ي للعلوم ا ل ا إ ل ا ت م ي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 ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور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 اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل ف أ ن ب ئ ك م بشر من ذلكم